بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد وسنين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام زيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب العقيقه وسنة الولادة قال رحمه الله عن سلمان عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقه فاهرق عنه دما وأميطوا عنه الأذى رواه الجماعة إلا مسلما وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتاني مكافئتان وعن الجارية شاه رواه أحمد والترمذي وصححه وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين رواه أحمد وابن هاجه قال وعن أم كرز الكعبيه رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا رواه أحمد والترمذي وصححه قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم؟ أن ينسك من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه أحمد وأبو داود والنسائي قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال وعن بريدة الأسلامي رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام دبح شاتا ولطخ رأسه, ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال بكبشين كبشين قال عن أبي رافع أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلق شعر, شعر رأسه فتصدق بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك رواه أحمد قال وعن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة حين ولدته فاطمة بالصلاة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمه بالصلاه رواه احمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن قال وعن انس أن أم سليم ولدت غلاما ولدت غلاما قال فقال لي ابو طلحه احفظه حتى اتي احفظه حتى اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه به وأرسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسمه عبد الله قال وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليهما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 شهيدة لنا لا علينا ونحمده تبارك وتعالى على أن يعني إن شاء الله اليوم نختم كتاب العبادات ونبدأ في الأسبوع القادم في كتاب البيون قال رحمه الله كتاب العقيقه وسنة الولادة أو وسنن الولادة مناسبة الباب لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحج أتى بكتاب الهدايا والأضاحي فناسب أن يأتي بعده بما يتعلق بالذبائح وشيء من جنس الذبائح وهو ماذا؟ وهو العقيقة. وإلا فكثير من المحدثين والفقهاء يذكرون كتاب العقيقة في كتاب مستقل يفردونه في الذبائح والأضاحي فيقال كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة. لكن المؤلف رحمه الله يعني خالف كثيرا من المحدثين والفقهاء فجعل كتاب العقيقة مع كتاب الاضاحي في كتاب الحج والا قد تبحث مثلا في البلوغ عن كتاب العقيقة فلا تجده في الحج تجده في كتاب ماذا الذبائح والاضاحي والعقيقه بعيد في آخر الكتاب وقد تبحث مثلا في بعض الكتب الأخرى من كتب اهل الحديث كذلك فتجده كتب الفقهاء فتجده في ابواب متاخره ولذا الإمام سلك مسلك لطيف رأى أنه في كتاب الحج وأتى بباب لا يريده كثير من محدثين وهو كتاب الهدايا فإنك لو تبحث في البلوغ وفي غيره من الكتب عمدة وغيره فقل ما يريدون كتاب الهدايا فلما أورد رحمه الله كتاب الهدايا الحق به كتاب الأضاحي فرأى من المناسب أن يأتي بالعقيقة بعد الأضحية من جهة, ماذا؟ من جهة التشابه بينهما وليشير الى معنى لطيف وهو ها او ان ما يجب في الاضاحي يجب في الهدايا خذوا صورتين مثلا انه لا يجوز كما ذكرنا مثلا هل يجوز ان يذبح غير الغنم في العقيقه سنشير اليها فناسب لأننا بحثنا هذه المسألة في ماذا في كتاب الأضاحي جيد هل يجوز الاشتراك في العقيقة مثلا فلو أن سبعة عندهم سبعة من الجواري فهل يجوز أن يشتريكون مثلا في بعير ستعرض لهذه المسألة جيد كذلك أن السن المعتبره في الأضاحي تجب كذلك السن المعتبره في العقيقة كأن الإمام يريد أن يلمح إلى هذا المعنى الحقيقه بفتح العين المهمله اسم لما يذبح عن المولود اسم لما يذبح عن المولود قيل ماخوذه من الشعر الذي يخرج على رأس المولود لانه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح فسمي ذلك المعنى بماذا بالعق وقيل ماخوذه من العق وهو الشق والقطع وذلك ماذا اما ان يكون قطع ماذا الذبيحه فاخذ منها, منها المعنى ورجحه ابن عبد البر وذهب بعض العلماء الى انها تسمى نسيكه والدليل حديث عمرو بن شعيب في الباب قال ان سئل عن العقيقه فقال لا احب العقوق العقوق المراد به هنا ماذا الذي قلنا هو ماذا مشتق من القطع او مشتق من ماذا مما يكون على رأسي الغلام أو المولود فيحلق رأسه قال وكأنه كره الاسم، لاحظوا معي فقالوا يا رسول الله ان نسألك عن أحدنا يولد له فقال من أحب منكم أن ينسك قال ابن عبد البر رحمه الله كان الأولى أو كان الواجب بظاهر الحديث أن يقال للذبيحة التي تولد عن عن تذبح عن المولود نسيكته بظاهر الحديث ولا يقال عقيقه قال لكن لا اعلم احدا قال بذلك ولا مال اليه مع انه في الحديث سيذكر المؤلف حكم العقيقه وكم يعق عن الغلام والجاريه وسيذكر سنن الولاده وسيختم المؤلف رحمه الله الباب بالتسمية تسمية المولود فابتدى بحديث سلمان بن عامر الضبي وقد سبق معناه صحابي ينجلي سكن البصرة وليس له في البخاري غير هذا الحديث ليس لسلمان بن عامر رحمه الله ورضيه عنه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمن واميطوا عنه الأذى رواه الجماعة إلا مسلم فقد أخرجه إلا مسلم فقد أخرجه البخاري في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقه قد أعلى بن حزم هذا الحديث بالانقطاع ولا شك أن الصحيح أن الحديث موصول فهو في الصحيح البخاري هو حديث موصول مع الغلام الغلام ماذا؟ اسم للذكر اسم للذكر قال عقيقته لم يعين عددا وإنما قال عقيقته ولذلك سياتي قول من قال أنه يجزي عن الذكر ماذا شات واحدة كما هو قول مالك قال فأهريق عنه دما فأهريق ماذا من الاراقه أريق عنه دما الذبح دما لم يعين الدم لاحظ وإنما قال دما فيدخل فيه نكره هنا فيدخل فيه أي دم من جنس بهيمة الانعام فقد يكون شاتاً قد يكون بقره وقد يكون ماذا بعيرة وقد يكون سن صغير وقد يكون سنه كبير وهذا من أدلة القائلين بأن العقيقة لا يلزم فيها سن كسن الأضاحي قال وأميط عنه الأذى رواه الجماعة إلا مسلم وأميض عنه الأذى أي أزيله قيل الاذى هو إزالة ماذا شعر الرأس بحلقه إزالة الأذى بإزالة الشعر الرأس بحلقه وهو قول ابن السيرين والأصمعي من أهل اللغة وقيل هو اعم من معنى أعم من حلق الرأس فيكون المعنى تطهيره وإزالة الأوساخ التي لطخته عند الولادة سواء كان ذلك في رأسه أو في غير رأسه مما يعلق به عند ماذا خروجه من رحم أمه وقيل المراد بأزيل عنه الأذى أميط عنه الأذى الختان أن المراد به ماذا؟ الختان والأقرب هو أن يقال المراد به ماذا؟ كمال تطهيره يعني بنظافته وإزالة الأوساخ التي علقت به وقد يقال أن هذا كذلك يدخل فيه الخيتة. ثم قال عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رحينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصح الترمذي. والحديث كذلك رواه أبو داود الطيالسي ورواه الطحاوي ورواه ابن الجارود والدارمي والبيهقي وهو حديث. حديث صحيح كلهم رواه من طريق من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمره وهذا الحديث حديث هام لأنه هل سمع دائما نمر على بعض الحديث نقول الحديث معلول من جهة أن الحسن لم يسمع ماذا أن الحسن لم يسمع من سمره إلا أننا ذكرنا أن العلماء متفقين على ماذا؟ على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقه كما قال البخاري. قال البخاري سمع الحسن سمع الحسن من سمرة حديث العقيقه متفق عليه. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في ما عدا ذلك. هل سمع أم لم يسمع؟ والصحيح أنه سمع منه مطلقا. صحيح أنه سمع منه مطلقا. وينبني على ذلك الأحاديث التي رواها قتال رواها الحسن عن سمرة إن قلنا أنه لم يثبت إلا سماعه عنه حديث العقيقه فمعناها ان السائر الحديث التي رواها الحسن عن سمرة أنها ضعيفة وإن قلنا بثبوت السماع مطلقا فكل حديث رواه الحسن عن سمرة فلا لا ينظر إلى تعليله بعدم السماع جيد وقد عادت المسألة كثيرة طيب والحديث إذن صحيح كل غلام ماذا تلاحظون هنا عمو كل غلام طيب رهين بعقيقته كأنها رهن بعقيقته فزاد ماذا التاء للمبالغه والا هي رهن من الرهن الذي هو التوثقة كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه عقيقته يوم السابع يعني في اليوم السابع ويسمى فيها في بعض الألفاظ ويدمى قال ابو داود ويسمى اصح ويدمى يعني قيل معنا يدمى ماذا كيف يكون يدمى ها ازاله ماذا الشعر وماذا وادخه بالدم واضح لكن الصحيح انه يسمى ويحلق راسه ما معنى رهين بعقيقته اختلف اهل العلم في هذا المعنى على اقوال كثيره قيل مرهون القول اول هو قول احمد مرهون ومحبوس عن الشفاعه لوالديه ان مات ولم يعق وهو مروع لماما احمد وجوده بعضهم وفيه نظر فان الشفاعه لا تتعلق بالعقيقه وقيل ان العقيقه لازمه لزوم ماذا ان العقيقه لازمه لكنا رهينا بعقيقته ان العقيقة لازمة لزوم الرهن في يد المرتهن اليس الرهن في يد المرتهن ماذا لازم عقد اللازم يجب ضمانه ويجب ماذا الوفاء به قال فكذلك كانه يشير الى ماذا الى تاكيد الوجوب الى تاكيد الوجوب او الاستحباب وقيل ان العقيقة القول الثالث ان العقيقة سبب لفكر هان المولود وتخليصه من الشيطان الذي يعلق به وقال اخرون يمسك عن تفسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر المعنى والمقصود في هذا الحث على العقيقة والتأكيد على استحباب هذه الشعيرة وأنه لا ينبغي تركها وما لا إلى مثل هذا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ثم ذكر حديث عا طيب حديث سمرة دل على مسائل نذكر اول مسائل حديث السموره اولها تاكد العقيقه وانه لا ينبغي تركها وهي سنه في قول عامه اهل العلم مشروعه في قول عامه اهل العلم مختلفة في وجوبها فذهب الجماهير منهم الائمه الثلاثه مالك والشافعي وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة قال مالك ليست العقيقة واجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا قال ابن عبد البر والآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكد سنيتها ما الذي صرف الوجوب مع ان قال كل غلام رهين بعقيقته وقال في الحديث الاول فاحريق امر ظاهره ماذا الوجوب قالوا صرف الوجوب حديث امر بن شعيب من احب منكم أي ماذا ماذا أي ينسك قال من احب فقالوا فقوله من احب ماذا تفويض الى اختيار من الاختيار الفاعل من الابوين يعني فيدل على انها ليست واجبه وذهب الحسن البصري وابن حزم يعني إلى وجوب العقيقه وهي إحدى الروايات عن أحمد رواية عن الإمام أحمد وهو قول الليث بن سعد رحمه الله إلا أن الليث قيده أن تكون في اليوم السابع واستدلوا بحديث سلمان بن عامر فإنه قال ماذا وأهريق وهذا أمر قالوا فالأمر ظاهره ماذا قال ابن حزم فظاهره الوجوب وسدلوا بحديث سمره كل غلام مرتهن بعقيقته وبحديث عائشة الذي مر معنا في الباب في قولها عن الغلام شاتان يعني ماذا كأنه قال حق أن يكون للغلام ماذا أو يذبح عن الغلام شاتان والقول الثالث أن العقيقه تباح ولا تستحب وهذا قول الحنفية قالوا لأن تشريع الأضحية ينسخ كل دم كان قبلها من العقيقة وغيرها ولا شك أن هذا القول ضعيف وأنه لا دليل على النسخ يعني معلوم بل إنها دعوة ماذا لا تصح قال ابن عبد البر ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقه عند جمهور العلماء ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قاله محمد بن حسن الحسن ولا أصل لقولهم في ذلك يعني ما له أصل هذا القول والصواب لا شك أن العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر تركها في مثل الأضحية وهي شعيرة من شعائر ماذا؟ شعائر الدين مما ماذا؟ يستحب يتأكد في حق من ولد له مولود. قال أحمد رحمه الله في قول لطيف له إذا لم يكن عنده ما يعق به واستقرض اقترض رجوت أن يخلف الله عليه ينظر لأثر ماذا؟ لأثر العقيقه فيقول أحمد انه لا بأس أن يستقرض إذا كان قادر على السداد في المستقبل وغلب على ظني قدر على أن يسد دينه قال لا بأس أن يقترض من أجل ماذا؟ من أجل هذه السنة قال رجوت أن يخلف الله عليه احيا سنة احيا سنة قال ابن المنذر صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل انظر يعني تعظيم السلف رحمه الله للسنن تعظيم أحمد ثم انظر لابن المنذر وهو كذلك من رواة السنن وممن يظهر في تعليقاته وبعض يعني ثنايا كلامي تعظيم السنة رحمه الله قال صدق أحمد حياء السنن واتباعها أفضل ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب قالوا لو كانت العقيقة واجبة فإنها مماذا مما يعم كل الناس يولد لهم ماذا غلام أو جارية فلو كان وجوبها لكان من المعلوم من الدين ضرورة واضح لأن ذلك مما تدعو الحاجة الناس كلهم إليه وتعم به البلوى. طيب ذبح العقيقة مسألة ثانية ذبح العقيقه أفضل من التصدق بثمنها كما ذكرنا في مسألة الأضاحي قلنا ذبح الاضحيه أفضل من التصدق بثمنها فكذلك ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأنها نسيكة وسنة مشروعة ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بماله عوضا عن العقيقة. المسألة الثالثة في الحديث حديث سمر قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع وهذا على الاستحباب لللزوم ليس لازم قال ابن القيم والظاهر أن التقييد بذلك استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده اجزات ونا يعني نزع ابن حزم رحمه الله إلى أنها لا تجزئ قبل اليوم السابع عبرنا بنزع أنه يعني خلاف, خلاف المشهور الذي دلت عليه الأدلة وهذا القول مروي عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يجزئ قبل اليوم السابع لكن الصحيح أنه يعني قد يقال باستحبابه في اليوم السابع او بجوازي في اليوم السابع نستتي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى في اليوم الاول وجاءت أحاديث مفادها ان التسمية غدات يولد له كما جاء في حديث انس سياتي في اخر الباب عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته ابراهيم متى ولد الغلام الليلة فسماه ماذا إبراهيم فكأنه غدات ماذا غدات ولادته وجاء من حديث أنس كما في الصحيحين قال انطلقت بعبد الله بن أبي طالح سيأتين الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فقال أبى الأنصار إلا إلا حب التمر وسماه عبد الله متى كان اسميته في اليوم الثاني ماذا من ولادته فجوب البخاري رحمه الله باب لطيف قال باب تسميه المولود غداه يولد لمن لم يعقا فكان البخاري يريد ان يقول ان من كان له عقيقه ماذا يؤخر لليوم السابع ومن لم تكن له عقيقه فماذا فله ان يسمي غداه ماذا ولاده المولود او بعده قال الحافظ بن حجر وهو جمع اللطيف لم أره لغير البخاري لكن يشكل على هذا الكلام كلام البخاري يشكل عليه أنه لا دليل أن النبي لم يعق عن ابراهيم ما عندنا في الحديث ولا أن من سماه عبد الله كذلك أنه لم يعق عنه فانه مسكوت على قد يكون عقى عنهم ولعل هذا الاجتهاد من البخاري في الجمع بين بين الأحاديث قال ابن القيم تجوز التسمية قبل السابع. وبعده الامر فيه واسع وإن كان حقيقة تسمية المولود حين يولد يعني مباشرة أو غداة يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع فان كما قرأنا في آخر الباب في تسمية عبد الله بن أم سليم وتسمية المنذر بن أسيد كلها كانت متى يوم ولادته غداته ولادته واضح بينما الأحاديث في أنه يسمى يوم السابع كل ليست في الصحيحين في غير الصحيحين المسألة الخامسة استحباب حلق الرأس استحباب حلق رأسي المولود في اليوم السابع لأنه في الحديث ماذا تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه في اليوم ماذا السابع قال ابن عبد البر أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك لحديث من؟ لحديث سمرة ولحديث عمري ابن شعيب رضي الله عنه هل الذكر مثل الأنثى في حلق الرأس؟ شعر الرأس الجمهور على أن الذكر مثل الأنثى فكما أن الغلام يحلق رأسه فالجارية يحلق ماذا شعر رأسها واستدلوا بالعمو ولحديث عمرو بن شعيب فانه ماذا فيه قال في حديث ماذا ذكرنا ماذا ذكر انه قال امر بتسميه المولود يوم السابع ووضع الاذى عنه, عنه. المولود من هو جنس يدخل فيه من الذكر والانثى وقال ووضع الاذى عنه ووضع الاذى قلنا من تفسيره حلق شعر ماذا شعر الراس هذا راي الجمهور الا ان الحنابلة قالوا أن الحلقة الشعر في العقيقه مختص بالذكر دون الأنثى قالوا لأن أكثر الألفاظ جاءت بلفظ ماذا؟ الغلاء فلا يشمل ماذا؟ فلا يشمل الأنثى سبحان الله ولي الحلق كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حكام ماذا؟ تحفة الموجود ذكر فيه فوائد كثيرة وقال منها ماذا؟ فوائد صحية عائدة على بدن ماذا؟ على بدن المولود وعلى على رأسه وكذلك فيها فوائد ماذا؟ اجتماعية من ماذا؟ مما سيكون بعد حلقه من السنة التي تليها وهي وزن ماذا؟ شعره وإخراج قيمته ماذا؟ فضة نعم هذه جملة المسائل في حديث سمرة رضي الله عنه ثم ذكر حديث عائشة قالت قال رسول الله عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتون رواه احمد والترمذي والصححه والحديث كذلك اخرجه ابن حبان والبيهقي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وهو حديث صحيح له طرق وشواهد يصح بها قال عن الغلام شاتان مكافئتان عند اهل اللغه بكسر الفاء مكافئتان جيد وعند المحدثين بفتح الفاء مكافاتان جيد ما معنى مكافئتان أو بالفتح مكافئتان قيل متساويتان وقيل متشابهتان قيل متساويتان وقيل متشابهتان وقيل متقاربتان في السن فلا تكون إحداهما مثلا مسنه والأخرى مثلا ماذا جذعه وقيل متشابهتان تذبحان جميعا لا يؤخر ماذا او تؤخر احداهما عن الاخرى فتذبح ماذا عقب بعضهما ولعل المعنى الاول اقرب ان تكون ماذا متساويتان ومتقاربتان في هذا الحديث ماذا تلاحظون عين النبي صلى الله عليه وسلم العدد ان الغلام شاتان وعن الجاريه ماذا شاتان والغلام من هو اذا اطلق في المراد به الصبي من الذكر جيد والجاريه شات ثم ذكر في الحديث الاخر في وفي لفظ عن عائشه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من ادله من امرنا رسول الله من ادله ادله بن حزم في وجوب العقيقه واضح ان عتق عن الجاريه شات وعن الغلام شاتين رواه أحمد وابن ماجه وعن أم كرز الكعبية الخزاعية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال نعم عن الغلام شاتاني وعن الأنثى واحدة ولا يضرك ذكرانا كن أو إناثا واضح هنا فائدة مزيدة وهي أنه يجوز ذبح الشات وماذا من الذكر وماذا من الإناث رواه أحمد والترمذي وصحعه وابن حبان والحاكم وافقه الذهبي والحديث كذلك أخرجه الطحاوي والبيهقي وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث عمر بن شعيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق المراد بالعقوق هنا ماذا تسمية ماذا الذبح عقوق ليس العقوق قد يتصور هو ماذا عقوق الواردين أو غيره قال وكأنه كره الاسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك قلنا من أحب تفويضها إلى الفاعل دليل على عدم الوجود عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذه الاحاديث تتعرض لمسألة وهي ما الذي يذبح عن الغلام او كم المقدار الذي يذبح عن الغلام وكم المقدار الذي يذبح عن الجارية اولا تاملوا معي في قولي مع الغلام عقيقة تذكروا اول حديث استدل به الحسن البصري وقتاده بانه انما يعق عن الصبي فقط ولا يعق عن الجارية لكن لا شك أن هذا مخالف للأحاديث الصريحه التي قراناها المسألة الثانية هنا في حديث سلمان بن عامر ذكر كل غلام رهن ماذا؟ بعقيقته ومع الغلام عقيقته فلم يذكر عددا وجاء في حديث عائشة وحديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب ذكر ماذا؟ ذكر العدد شاتان متكافئتان ومكافئتان وشات عن الجارية فلذا اختلف العلماء فذهب مالك رحمه الله إلى أن الذكر والأنثى سواء فيذبح عن كل منهم ماذا شات شات واستدل مالك رحمه الله بالحديث الثامن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فقال مالك أن النبي انما إنما عقى عنهما وهما ماذا ذكران إنما عقى عنهما ماذا كبشا كبشا لكن الجمهور ممن الجمهور ممن من الشافعية والحنابلة الحنافية رونا نصلا أنه ماذا مباح جيد ذهبوا إلى أن الغلام يذبح عنه شاتان مكافئتان وأن الجاري يذبح عنها ماذا؟ عنها شاتن واستدلوا بحديث حديث الباب من حديث عائشة وحديث أم كرز وحديث عمر بن شعيب رضي الله عنه وانتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله انتصارا كبيرا وقالوا حديث ابن عباس كما سيأتي حديث معلول حديث ابن عباس حديث معلول وحديث أنس كذلك معلول ومعارض حديث ابن عباس معارض بما جاء عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه عن الحسن والحسين كبشين كبشين قالوا فلو صح لفظ النساء كبشين كبشين لكان ماذا لكان ردا صريحا في ذلك وعلى القول بصحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقع عن الحسن الحسين كبشين كبشين فكيف الجواب عليه أجابوا عليه بماذا بأن حديث ابن عباس غايته في الذكر الاقتصار على واحدة لكن يستحب الزيادة هذا وجه أنتم في وجه الجم يعني أنه يذبح ماذا شات هذا أقل المستحب لكن الاكد ان يذبح كم شاتين عن غلام ثم تجمع لطيف آخر أحد يستنبطه مما جمع العلماء أنه قالوا من ولد له أكثر من مولود فإنه ماذا فإنه يكون كبشا كبشا ذكر إذا ولد له أكثر من ذكر فإنه ماذا يعق عنه كبش كبش أما لو كان ذكرا واحدا فإنه ماذا فإنه يكون ماذا كبشي واضح أو شاتين ولذا لا شك أن الأقرب والصحيح والعلم عند الله أن الأفضل في حق الذكر ذبح ماذا ذبح الشاتين وفي حق الانثى ذبح ذبح الشاء طيب في حديث بريد في حديث عمر بن شعيب قال ووضع الاذى عنه والعق هذا الحديث امر بتسمية المولود يوم السابع دليل لمن قال بانه انما يسمى يوم سابع ووضع الاذى عنه والعقره وهو التلمذي وابن ابي شيبه وقال حديث حسن غريب وهو فيه شريك ابن عبد الله قد تفرد به وهو ضعيف عند التفرد فكان الاقرب ان الحديث فيه ضعف. ثم ذكر حديث بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود وكذلك رواه الحاكم وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي. في ذلك وكذلك حسنه البيهقي وقال المنذر في اسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال وفيه مقال كانه يشير المنذر إلى تضعيفه هذا من أدلة من, من أدلة الأحناف أو المالكية من أدلة المالكيه القائل عن الذكري شات فإنهم قالوا كنا نذبح شاتا واضح لما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاه مع ان الكلام كله عن غلام لاحدنا وغلام فيه مساله زائده على ما تقدم وهي ونلطخه بالزعفران استدل به بعض الفقهاء على استحباب تلطيخ راس الصبي بعد الحلق بالزعفران فيؤخذ شيء من الزعفران فيمسح به راسه ويلطخ به او غيره من الطيب وفي مسألة لطيفة دليل على ماذا طهارة الزعفران وأنه ليس بنجس وأنه كذلك ليس بمسكر لأنه ليس بمسكرين. طيب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشين كبشة. رواه ابو داود والنسائي وقال بكبشين كبشين. الحديث أخرجه ابو داود والنسائي وكذا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وابو نعيم والطبراني وابن الجارود وقد صححه ابن خزيمه وصححه ابن, خزي... ابن الجارود غالبا اذا قلنا اخرجه ابن الجارود وخرجه ابن خزيمه هذه مفيده غالبا فإنهم معناه اخرجه مصححين له في الغالب فان ابن خزيمه اختار الصحيح في كتابه الا اذا اشار الى ضعفه وكذلك ابن الجارود من الكتب التي اختارت ماذا الصحيح ومن من صححه وكذلك عبد الحق الشبيلي في الحكام الوسطى وابن دقيق العيد وقال في المحرر من عبد الهادي اسناده على شرط البخاري وله شاهد من حديث ابن عباس عند دابدي والطحاوي والبيهقي ومن حديث عائشه عند الطحاوي وابن حبان والحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد وكذلك صحه ابن السكن وعلل بالإرسال لكن قد يقال أن الحديث صحيح والجواب ما ما ذكرنا لا يعارض حديث عامل بن شيء ولا يعارض حديث أم كرز الكعبة الخزاعية ولا يعارض حديث من ولا يعارض حديث عائشة في الجمع في الجمعين اللذين ذكرناهما ثم ذكر حديث أبي رافع أن حسن ابن علي قال لم ولد أرادت أم فاطمة أن تعق عنه بكبشي فكأن المعلوم عندهم ماذا أن العاقية بكبشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسي فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك رواه أحمد والحديث رواه أحمد بن مسند والبيهقي كذلك من طريقي ومن طريق شريك ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن ابي رافع به والحديث سنده ضعيف لضعفي شريك ولكن تابعه عبد الله بن عمر والحديث يعني قيل أنه أقل ما يقال فيه أنه حسن أنه حسن وإن كان بعض المعاصرين ضعف هذا الحديث والحديث دليل على ماذا؟ على أنه يستحب ماذا؟ إذا حلق شعر رأسه أن يتصدق بوزن شعره من الفضة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية لكن يشكل, يشكل فيه ماذا؟ يشكل قول النبي لا تعق عنه فكيف الجواب عليه لو قلنا بتحسينه أحسن أن الذي يعق قال من القائل أن الذي يعق عنه من الأب وليس الأم هذا جواب الجواب الآخر ها أن النبي هو الذي عق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق فكان النبي يقول لها رضي الله عنها لا تعق لكن احلقي رأسه وماذا وتصدقي بوزنه من الورق اما العق فانا عق عنه كان هذا كما في حدث النسائي وابي داود فان الذي عق هو من النبي صلى الله عليه وسلم هذا احسن الوجوه جمعان وعن ابي رافع طيب فتصدقي بوزنه من الورق يحلق راس الصبي خاصه الغلام وعلى قول الجمهور يحلق راس الجاريه شعر راسها ثم يوزن من الفضة ويقدر ماذا؟ ثم ماذا يتصدق به؟ طيب لو لم يريد أن يحرقه لسبب أو يكون مضى زمنه فإنه يقدر ماذا؟ ظنا قيمته وما يعادله من الفضة ويخرجه مثلا بالريالات أو هكذا نعم وهو في الغالب أنه يكون يعني مال يسير طيب عن أبي رافع قال رأيت رسول الله وسلم أذن في أذن الحسين طيب باقي في مسائل في العقيقة منها استدل بعض العلماء بإطلاق لفظ الشاتين أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية قال الشاتين أطلقها ورجح هذا القول الشوكاني ورأى بعضهم أن يقاس على الأضحية لأن الأضحية تذكرون معنا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن لا تجدوا تذكرون وقال نفسنا نعمة ماذا؟ نعمل جذعه أضحية الحديث التي مرت معنا فعين النبي سن الأضاحي وعين عيوبها لكن في العقائق والعقيقه لم يذكر شيئا فلذلك قال بعض العلماء يقاس ما في الأضاحي يقاس ما في العقيقة على الأضاحي فكل ما أوجبناه في السن ومنعناه في العيب في الأضحية نمنعه ماذا؟ في العقيقه لكن حقيقة قد يقال أن القول بعدم القياس قوي لانه لو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو ماذا التقرب لله عز وجل بهذه النسيكه وهذه الذبيحه فلو ذبح من أقل من السن المعتبر فلعله لا لا باس بذلك ان شاء الله كما اختاره الشوكاني وغيره قال عن ابي رافع طيب تبقى مسائل العقيقة لم نذكرها نمشي النهي عن كسر عظام العقيقة مما يذكره الفقهاء في كتبهم تذكرت مسألة أخرى جيد. لا يصح فيها حديث ما روي عن عائشة وعن ابن عباس فيها لا يصح جيد أو أنها تقطع مفصلة لا يصح في ذلك حديث طيب أحسن ذكرتني مسألة هل الأفضل الاجتماع على العقيقة كان يذبحها ويدعو لها للاجتماع فتكون مأدبة، أم الأفضل أن يصدق بها ولا يطبخها قال مالك الاجتماع عليها بدعة اجتماعه على عقيقة جيد وذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يطبخها ويطعمها طيب واستحب أحمد أن يجتمع لها. استحبني أحمد أن ماذا يدعو لها ويجتمع لها يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ولا بأس أن يذبح عن الشات عن الغلام شاتين وعن الجارية شات ولا يكثر أكثر من ذلك إلا ماذا إلا إن كان ضيوفه أكثر من ذلك فلو أن رجلا أراد أن يعق عن ابن أو بنت له فيعلم أن من سيدعوهم أكثر من ذلك جازا يذبح أكثر من ذلك طيب هذه جملة المسألة أحسن من لم يعق والده أو والديه عنه هل يعق عن نفسه إذا كبر؟ الحنابل على ذلك، فقالوا من لم يعق عنه وليه عقى عن نفسه ولو كان ماذا؟ ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ كل غلام مرهون بعقيقته على التفسير التي ذكرنا، نعم. ثم ذكر حديث، نعم. ذبحها في أي مكان؟ لا باس يجوز. يجوز أن تذبح في محل آخر وينتفع بها غيره ولو كان الغلام في مكان وهي في مكان لا باس لكن الأفضل ماذا أن تكون في المحل الذي ولد فيه الغلام نعم طيب سمش الأمر لا كلها نسيكة مختلفة فالعقيقة لها حكمها والاضحيه لها حكمها. فلو أراد أن يجمع حلا فستكون تنصرف الى واحده واحدة منهما واضح لكن ذكرتني مسألة هنا هل يجوز الاشت... مسألتين هل يجوز الذبح في العقيقة بغير الغنم الوارد شاتان وشات وفي الحديث الآخر أهريق دمى فيدخل في بهيمة الانعام فلذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يذبح الغنم والبقر والإبل لكن أن تذبح البقر والإبل كاملة فيذبح مثلا عن غلام بقرة كاملة أو عن الجالية بقرة كاملة وكذلك ماذا يذبح مثلا ماذا جذعة في الإبل كاملة ولا يكون في ذلك ماذا تشريك ولذلك يقول العقيقة لا يكون فيها تشريك فلا يشرك مثلا ثلاثة أو سبعة أو عشرة في البعير أو في ماذا في البدنة أو البقرة احسنتم لا طي ممن رجح القول بأنه لا تكون إلا في الغنم ابن حجر رحمه الله وابن حزم وانتصر له ابن حزم قال لا تكون العقائق والعقيقة إلا في ماذا لا تكون العقيقة إلا من الغنم لكن الجمهور تجز عندهم من الغنم وغيره قال لعموم قول النبي فأهريقوا عنه دما لكن هل نقول دما مجمل فسره حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية يكون هذا من المجمل فهريق دما فسر بالحديث الآخر هذا قول قوي واضح طيب قال وعن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدت فاطمة بالصلاة رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وصحح وقال في روايه الأخرى قال الحسن وليس الحسين هذا الحديث كذلك اخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح للسناد ولم يخرجه وتعقبه الذهبي فقال عاصم ضعيف لان في الحديث عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ماذا ضعيف فالحديث من علماء من ضعفه لكن جاء له شاهد عند عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس يعني شاهد لحديث برافع حديث ابن عباس فلذلك قال بعض العلماء بانه يقوى هذا الشاهد فيكون الحديث أقل ما يقال فيه أن يقال حسن لغيره وقد استنبط منه العلماء سنية الأذان في أذن المولود وهو مذهب الحنابلة رحمه الله والشافعية وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى وروي بغير إسناد لكن نقول لعل الأذان يقوى القول به لأن الحديث فيه ماذا؟ له شواهد أما لقامة فلا يصح فيها حديث حتى ولا يحسن يعني ولا يكون فيها حديثا حديث حسن بل كل ما ورد في لقامة ضعيف كل ما ورد في لقامة كما قال ابن القيم في لقامتي في أذن المولود اليسرى كلها ضعيفة وإنما الخلاف في أذنه اليمنى من من قال لا يصح فيها حديث ومنه من قال الحديث فيها حسن لغيره وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية نعم عن أنس ان أم سليم ولدت غلام قال فقال لي ابو احفظه حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عند مسلم رحمه الله وهو حديث يعني مشهور له و اكثر من روايه عن انس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحه الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءه يهنى بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن الذي لاكهمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فغرف الصبي فتحفاه فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه يعني تذوقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانصار او الأنصاري التمر يعني يحبونه وسماه عبد الله هذا الحديث فيه فوائد اولا ما التحنيك التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلكه وحنكه دلكه جيد فيدلك ماذا حنكه به واضح قيل إن مضغه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مضغه لغيره جائز كوالديه أو جده أو ذو قرابة له في استحباب تحنيك المولود وقد يعني اتفق العلماء على ذلك بل حكي فيه الاجماع انه مستحب فيمضغ شيء ويوضع في فمه فيفتح فاه حتى ينزل هذا الممضوغ ينزل جوفه واولى ما يحنك به التمر. التمر ثم الرطب لان التمر ايسر ثم لم يجد رطبا فانه ماذا فانه بشيء حلو فانه يكون بشيء حلو وعسل النحل كما يقال اولى من غيره ومما يدل عليه ابن يقول هو التحنيك سنه بالاجماع, سنة بالإجماع يقول النووي يستحب ان يكون المحنك من الصالحين ان يكون من الصالحين وان يكون التحنيك بتمر وهو دليل على جواز التسميه يوم الولاده فان النبي سماه عبد الله متى يوم ولدته ولدته غلاما ثم أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على استحباب اختيار الاسم الحسن للمولود والتسمية واستحباب التسمية بعبد الله والمنذر ويحرص في اختيار الاسم كما يقول ابن القيم أن يختار اسما حسنا يقول ابن القيم وأن تكون حروفه قليلة ليكون أيسر وان يكون خفيفا في النطق ومراعاه الملاءمة في ذلك لأهل ملته يعني من أهل المسلمين يعني وطبقته ومرتبته فيختار الاسم ماذا؟ الاسم المناسب له في ذلك مما يستفاد من الحديث كذلك في فائدة لم نذكرها فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي النكه به وسماه عبد الله تستنبطون شيء لم يذكر في هذه الرواية الدعاء له لكن جاء في رواية أخرى ذكر الدعاء فيستحب للمحنك أن يدعو له بالبركة مثلا والرزق وطول ماذا العمري والصلاح ثم ذكر حديث سهل بن سعد قال أتي المنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ورد فوضعه على فخ به صلى الله عليه وسلم وأبو سيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من على فخ رسول الله صلى الله وسلم فاقل فاقل أبو يعني أبعدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق رسول الله يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله فقال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر اسمه ماذا المنذر استحب العلماء تغيير ما لا يحسن من الأسماء وتسمية ماذا تسمية بالمنذر وذكرنا التسمية بعبد الله نعم في ختام الباب لو قارنا بين البلوغ والمنتقى والمحرر مثلا فنجد مثلا أن المنطقة تميز بإضافة مسائل الأذان ومسألة تحنيك ومسألة التسمية بينما لا تجي هذا في ماذا مثلاً في حد... لا في البلوغ ولا في المحرر وإذا كما قلت لكم أن الإمام رحمه الله في الغالب استوعب أكثر المسائل لان ذكرنا أن الإمام رتب الكتاب على ماذا على طريقة الفقهاء. فإذا كل ما يجد حديثا مما يدعم مسائل التي ذكرها الفقهاء فإنه يستدل به لكن تلاحظون شيء هنا أن الإمام أكثر من أحاديث العقيقة ذكر كم حديث؟ تسعة أحاديث بينما ابن حجر ذكر ثلاثة أحاديث ابن حجر ذكر حديث سامرة كل غلام رهينة بعقيقته وذكر حديث عمر بن شعيب جيد أمر بتسمية المولود يوم سابعه وذكر حديث عن القرآن الشاتاني مكافئتان ولم يذكر سائر الحالي وإنما حشد المؤلف هذه النصوص ليستدل بها على ماذا على هذه المسائل المختلف فيها لأن مسائل أنكرها بعض العلماء وذلك حشد لها النصوص الباب الأخير في هذا الكتاب نعم يسير باب يسير نعم في مسائل في العقيقه العقيقة ما الدليل وقالوا أن المقصود أن يدخل إلى فمه شيء حلو هذا هو المقصود وأن العلة من التحنيك أن يمضغ في فمه شيء حلوا، فتعتاد ليقه عليه واضح كما أن الصائب الذي لم يدخل إلى جوفه شيء فانه استحب أن يدخل إلى فم جوفه ماذا؟ الحلو فسن أن يبدأ بماذا؟ بالرطب ثم التمر فقاسوا على كذلك المولود الذي لم يطعم شيئا فشبهه ابن القيم قال كأنه كالصائب فاستحب له ذلك قال ابن القيم يقال في الصبي في تحنيكه ما يقال في الفطر واضحنا؟ نعم احنا عندنا الترقيم مختلف بالروايات لهي هي 12 حديث لكن الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الأذان والتسمية وتغيير الاسم آه. ليست في العقيقة <تصفيق> الذي في العقيقة هي تسعة حاديث نعم باب قال رحمه الله باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما قال رحمه الله عن مخلف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجية رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب قال وعن ابي رزين العقيلي انه قال يا رسول الله ان كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا باس بذلك قال وعن, العامر وعن, الحارث, بن عامر وعن الحارث بن عمر وعن الحارث بن انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال فقال من جاء فرع ومن جاء لم يفرع ومن قال من جاء من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية رواهما أحمد والنسائي قال وعن بيشة هذلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرة في الجاهليه في رجب فماذا تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان فبر الله عز وجل وأطعمه قال فقال رجل آخر يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير رواه الخمسة إلا الترمذي قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه أحمد والنسائي قال وعلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة رواه ابن ماجه باب ما جاء في الفرع وماذا والعتيرة وإسخهما الفرع بفتح ماذا الفاء والراء جيد مفتوحتين وأحسن ما جاء في تفسيره رواية الراوي فإنه ماذا قال أول والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه في رواية لطواغيتهم البخاري فيذبحونه لطواغيتهم يعني لأصنامهم فهي من, أف يعني من افضل التفاسير تفسير رواية الراوي كما سنأتي لها فهي أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم أي أصنامهم وقيل هي ذبيحة كما قال الشافعي قال أول نتاج البهيمه كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركه في الام وكثره نسلها فيذبحونه لالهتهم وطواغيتهم وقيل كان الرجل إذا بلغت إبله مئة قدم بكرا ماذا فنحره لصنمه رجاء ماذا بركته لكن لا شك أن تفسير الراوي هو يعني او التابعي هو اصح التفاسير طيب قال والعتيرة العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها ماذا؟ الرجبية في العشر الأول قال عن مخنف بن سلي الأزدي الغامدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل, ونزل الكوفة بعد ذلك وكان ممن خرج مع سليمان بن سرد لأنه أول مرة يمر معنا في وقعتي عين الوردة وقتل بها سنة أربعين وستين وكانت معه راية الأزد يوم علي يوم الصفين طيب قال كنا وقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات لاحظ مسلا مهمة فمعناها أن الحديث عن الكلام متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وهل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية واضح؟ قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غليب وفي سنده أبو رملة مجهول وقد ضعف الحديث قال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول وعن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائه فنأكل منها ونطعم من جانا جان فقال لا بأس بذلك وإسناده ضعيف فيه وقيع بن حجز مجهول وعن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر يسأل النبي ما حكمها قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغلم أضحية رواه أحمد والنسائي والبيهقي وإسناده حسن قال ابن حجر معلق على هذا الحديث قال هذا صريح في عدم الوجوب وجوب من؟ الفرائع والعتائر لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته لا يثبت ماذا الاستحباب؟ احفظ هذا المعنى سيأتينا بعد قليل لم يذكر المصنف هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الفرع ماذا؟ حق في رواية أن النبي وسلم قال الفرع حق وقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه النسائي مرفوعا وعن نبيشة الهدري قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهليه في رجب هي قلنا الذبيحة التي ذبحونها في العشر الأول من رجب فما تأمرون؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا فقال الرجل الآخر يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في, الجاهلية فرعا في الجاهليه فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فراعون كأنه إما للوجوب أو الاستحباب تغدوه غنمك حتى يتغدو ماذا؟ تغدو السائم كله وترعى حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير فجعل النبي في ظاهر الحديث أن ماذا؟ الفرع خير فهو دليل على استحباب رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم وإسناده صحيح وعن أبي هريرة قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره قال والفرع أول النتاج القائل قيل هو سعيد بن مسيب وقيل هو الزهري ليس هو أبو هريرة لكن لا شك أن سعيد بن مسيب أو الزهري يكون يأخذ التفسير من من؟ من أبي هريرة كان الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه لطواغيتهم كذا كان ينتج هكذا لهم فيذبحونه لطواغيتهم والعتيره في رجب متفق عليه اخرجه البخاري في باب في باب العتيره اذا ولدت الناقه طيب كان ينتج لهم ماذا يعني ماذا انتجت الناقه وولدت ولد ولدا جيد فانهم يذبحونه قال طيب وفي لفظ لا عتيره في الاسلام ولا فرع رواه احمد واسناده صحيح وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه أحمد والنسائي وإسناده كذلك صحيح وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة رواه ابن ماجه وقد صحح الشيخ للباني هذا الحديث وعفه وغيره تلحظون أنه تعارضت مسألة الباب واحدة ما حكم الفرع والعتيرة واضح إذا علمنا معنى الفرع وعلمنا معنى العتيرة فإن بين أيدينا حديث دلت على الأمر بها الفرع ماذا حق وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في سؤال في حجة الوداع وفي عرفات فقال من شاء فرع ومن لم يشاء لم يفرع جيد وفي الرواية الأخرى قال فإن ذلك هو خير فلذا ذهب الشافعي إلى استحباب وماذا والفرع وقال هي مستحبة في أصح الروايات عن الشافعي وسبقه الى هذا القول بعض التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله وانتصر له هذا القول ابو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عون رحمه الله من المالكيه وقال النووي الاصح عن الشافعي استحبابهما اذا كان الذبح لله طبعا وفي روايه اخرى ذهب الشافعي الى الجواز لكن النووي يرجح أن قول الشافعي المعتمد الذي نص عليه انه ماذا ان الفرع والعتيره مستحبة طيب كيف يجيب الشافعي على حديث لا فرع ولا عتيره يقول اي لا فرع واجب ولا عتيره واجبته قال النووي والأحاديث الاخرى تدل على هذا التاويل يعني وتأولوا أن المراد بذلك نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فكان النبي يقول لا عثيرة تذبح لمن لصنم في الإسلام ولا فرع كذلك وإنما تذبح لله عز وجل هذا تأويل الشافعية وقيل إن المعنى أي أنه ليست كالأضحية بالشأن والاستحباب في ثواب اراقه الدماء وذهب الجماهير من العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة وعليه أكثر متأخرين من أهل الحديث أن الفرع والعتيرة منسوخة وأن حديث لا فرع ولا عتيرة ناسخ ماذا للأحاديث الأخرى ومنهم من سلك مسلك غير النسخ فقال بماذا بأن أحاديث النهي أقوى من أحاديث الاستحباب فان حديث النهي في الصحيحين بينما حديث الاستحباب في غير في غيرهم بل انه بنازع بعض الفقهاء في صحه ماذا الاستحباب الاحاديث التي جاءت في استحباب ماذا الفرع والعتيرة ولذلك ادعى القاضي عياض رحمه الله النسخ وقال ان ماذا إن القول بمشروعيه او الاحاديث التي جاءت في مشروعيه الفرع والعتيرة من منسوخه ووفقه في هذه الدعوة الإمام الحازمي صاحب كتاب الاعتبار ولعل هذا هو القول الأقرب يشكل فقط على القول بالنسخ ماذا ان كانت في حجة الوداع وفي عرفات وقد يقال أن بين ذلك ثلاثة أشهر فيحتمل ورود النسخ في آخر ماذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القول بعدم النسخ فإننا نقول أن الفرع واضح والعتيرة ليست كالأضحية في ماذا في استحبابها وإذا تذكرون قول ماذا ابن حجر ابن حجر كأنه تردد في الاختيار هو يرو يعني في البخاري يرى حديث لا فرع ولا عتيرة ويرى قول الإمام الشافعي واستدلاله بالأحاديث الأخرى التي أعلق ان نقول أنها صحيحة فيقول ابن حجر هذا صريح في عدم الوجوب في قول من شاء فرع ومن شاء من لم يفرع ومن شاء ماذا عتر ومن شاء لم يعتر جيد قال هذا صريح في عدم الوجوب نعم لكن لا ينفي الاستحباب ولا لباح واضح ولذلك لا ينفي الاستحباب ولا يثبت الاستحباب حتى من شاء لا يثبت الاستحباب ولا ولا ينفي ولذلك لم أجد لابن حجر ولا للنووي يعني ردا على ماذا على الشافعي مع أنه عند عندهم حديث لا فرع في الصحيحين واضح والحقيقة القول بالنسخ يعني فيه نظر قال بالنسخ فيه فيه نظر فلو أراد الإنسان أن يذبح مثلا فرع فلا بأس في ذلك لكن يكون من ماذا لله عز وجل واضح لو أراد أن يذبح في رجب فإنه قال النبي من شاء جيد فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر جيد وإن كان الجماهير على القول والمتأخرين من المحققين وشيخنا المعاصرين على القول بماذا؟ على القول بأن الأحاديث منسوخة أن الأحاديث منسوخة هذا الباب لا يذكره كأكثر من صنف في ماذا في أحاديث الأحكام وإنما يريده الفقهاء رحمهم الله في آخر كتاب الحج قالوا ماذا يقول الإمام رحمه الله صاحب المنطقة المجد يقول في كتاب المحرر في الفقه ولا تستحب العتيرة ولا الفرع لا قال لا تستحب لحم ما قال انها تكره او انها واضح نعم ولذلك حتى ابن الإمام رحمه الله كانه ماذا يميل الى النسخ لانه قال باب ما جاء في الفرع والعاتره وماذا ونسخهما اما الجماهير فعل الكراهه فعلى الكراهه نعم القول بالنسخ وان الفرع والعاتره ماذا مكروه تذبح نكون بهذا والحمد لله قد ختمنا كتاب العبادات وهو أطول كتاب في الكتب الاربعه في كتاب الفقه الحديث لأنه سيبقى عندنا ان شاء الله كتاب البيوع والمعاملات وسيأتي كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بها ثم سنختم بكتاب الحدود والجنايات بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل نرزقني وإياكم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح وصلى الله وسلم على رسول الله نعم طيب كان فيه حديث من الحديث في التسمية حديث من حديث أبو طلحة قصته المشهورة كنت يعني تذكرون الحديث مشهور لطيف في الطائف قال كان لأبي طلحة كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغت قالت وارو الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اعرستم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لأبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات كأن التحنيك كان, كان معلوما عنده وبعثت معه ماذا التمرات وهذا يدل على ماذا استحباب بعث ماذا الصبي لمن يحنكه من قرابته او من اهل الفضل والصلاح وأن يبعث معه ماذا ما يحنكه به فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغاها ثم أخذها من فيف جعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله صلى الله عليه وسلم في روايه وحنكه بتمره طيب في سؤال او شيء ونختم سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا